فَأَذَّنَ مُوَذِّنُ بَيْنَهُمُ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِلَا كافرون وبينهما حجاب وعلى لعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى واصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت بصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما حكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب أقبل الجنة أنا في ضو علينا من الماء ومن ما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين.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 حدون ولقد جئناهم بكتاب ففصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون الا تاويله